وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله أنزل الله تعالى في كتابه الكريم آيات تتلى إلى قيام الساعة تقص علينا أخبار أنبيائه وعباده الصالحين لنعتبر ونهتدي بها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Ma kana haditha yuftera Wa lakin tazdiqa Lazi baina yedih Wa tafsele kulli shay şey, Wa hudan wa rahmetan Li qawmi yu'minun Abad Allah Allah tabaraka wa ta'ala Amitirimša ayaat Konya kitabu chake Tukufu Amba zokanba zina soma Ila qiame ssa'a Nasi tajna liha kusoma Mpa kamo inšo ulimu in yangu malizike Aya hizi zina zinatuelezea قصص na habari za manabii waliotangulia manabii wa وتعالى na waje wema wa وتعالى nasi hivi maashara wa muumini ndani yake kuna mazingatio kwa wenye kuzingatia ndani yake kuna uongofu kwa wenye kuyafuata mafunzo yake وتعالى لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب الله تبارك وتعالى سيما حقيقة مكوة لانيا بسوفاوها واجوة الله ويمن من بيواك مزنغتي كوالي وني بسارة كوالي وني أكيدي ما كان حديثا يفتراه سيكا مزيل حديث ولا هزيكو نزل حديث ذا كتونغا نتونغ زوات لا ولكن تصديق الذي بين يديه لكين قرآني مكوجا كصديقي شعالي وتكزيك أبلا يكي كما نبيه وليه تنغلية نكسمو ليه في سبيل كما في الفيكوا الله تبارك وتعالى سيما وتفصيل كل شيء نني أجمبوزي قرآن وكلا كيتو ونهتجيها وواجه و الله تبارك وتعالى كتك كوهلكين جهيني وفكيشة كتك راضي زال الله <سؤال> تبارك وتعالى وهدى نني ونغوف في سهيفة في مبيب ورحمة نني رحمة ووالي لقوم يؤمنون kwa wale au qaumu ya watu wale wenye iman ya sawa sawa e ibadallah visa ambavyo kwamba Allah tbaraka wa taala Qur'ani Yusuf alayhi salam nabii Yusuf alayhi salatu wa taala امي كتاجا قصه شاقه النبي هويي الله عليه وسلم قالوا له من اكرم الناس مناني انت مكريم زيد قال عليه السلام الكريم ابن, الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله اسحاق ابن نبي الله ابراهيم وكيف لا يكون كريما وهو من صلالة الكرماء ni katika kizazi cha hawa wakarimu ambia illah tbaraka wataala sura yusuf allah tbaraka wataala nabi huyu amelezea kiswa chake kutoka udogoni mwake mpaka kufikia katika lile ambapo alikuwa amemwandalia allah tbaraka wataala katika sura manofama kubwa ngo kwamba tuahitaji sisi kama umma tu Muhammad kama waislamu ndio maana Allah akatisimulia kisa hichi kiukamilifu Allah akatisimulia kiurefu akaihususa sura kamili kutisimulia kisa hichi Nabii Allah وتعالى twelezea kwenye Quran ahwal alizozipitia mazito aliyopitia marhala baada ya marhala uzito baada ya Isipokuwa ona ufuatilia baada yake ni mzito zaidi kuliko uliotangulia. Allah tبارك وتعالى alimtoa kwanza katika dhulma ya ndugu zake, khiana ya ndugu zake, kukhiniwa na wale wa karibu zaidi kwenye hali ya udongo, ambayo kwamba ni hali mtu anayehitaji wakati ule apate riaya na himaya ya wale wake wa karibu. Ni mdogo, lakini hapo ndipo akakhiniwa na wale wake wa karibu zaidi ndugu wa baba na mama na alipotoka hapo walipomtia kwenye kisima kikavu kile kishikilochokuwa hakina maji kutolewa kwenye kisima atoka kwenye dhuluma ya kisima giza lile na wahsha na upweke ulioko kwenye kisima harara ya mchana nagiza la usiku atoka hapo aingia tayari kwenye uzitu wa utumwa walimukota walikunda kumuuza kama mtumbo wa huwa nabii nikatiika anbiya Allah tbaraka wa taala lakini mmoja na hivo nabii Allah Yusuf sabiran muhtasiba haya toka kwenye utumwa tayari aingizwa jela dhulman wa أكي تراجي يوجيرك الله تبارك وتعالى أكي مجمع الله تبارك وتعالى كن ما أمرش وياك نبالي أكي تراجي يوتها يوسي تشوت أكي كنبو كفضل يا الله تبارك وتعالى أما يقومن يوأيزنغتين يوفضل كب وزايد ننعم كب وزايد وأعظن فضائل الدنيا بور زايد كتك فضل زهاب الدنيا Akili kumbuka hilo jona yuko kwenye neema Allah وتعالى وتعالى wa قصص وتعالى yatupate mafunzo ndani yake wallahi ni sura adhim sura ambayo kwamba Allah mianza mwanzo akaiita ni قصص احسن wazawakartana bayisha kwa hichi kiswa na vingine anavyovisumilia Allah tbaraka wa taala kwenye Qur'an ni visa bora zaidi ambavyo kwamba vimebeba ubora mtupu Aimaliza surah hii ni bado akitanabisha akitanabisha koko wakati hii ni sura na hichi kisa kilichomo kwenye hii ni sura nabii svinginevyo kwa nabii kwa maana nabii ndani yake kuna uwongo na rehema na mazingatio kwa wale wenye kuzingatia akimalizia aya ya mwisho ya hii sura sema laqad kana fi qasasihim ibra ibra wa yusuf alayhi salam Mazitu haya yote ayapitia na mitihani yote hii ayapitia baada azingatia uko kwenye neema nayo katika tujipime mimi na yafikia kiasi aliyoyapatia aliyoyapitia Yusuf alayhi bila shaka huwezi wala huwezi kuwekea kwenye mizani hayalingani <اللهم> وكو وكو يوسف المؤمنين. نبي الله amekuruzuku na neema kuko wewe kuna azizi wako Yusuf mpaka amekuwa mtu mzima Mashara almu'minin Nabii Allah Yusuf alayhi salam yote haya azungumzia na aji amshukuru Allah neema yake na ajione kwa kwa neema sisi leo Makana lana an nushrik billahi min shay'dhalika min fadlillah alayna wa ala an-nas walakin akthar an-nas la yashkurun Hachko sisi Haye Youssef asemasiku mimi wala wazazi wangu manabii ambao kwamba ni wazazi wake wale mtangulia hatakuwa ni wenye kumshirikisha na Allah na chochote hapa ulimunguni kisha sema dhalika fadlullah علينا هيني فضل يا الله جويتو هتوكو كوني مسيبة توكو كوني فضلا أليك مبك هلو موجة بكيك توكو كوني فضلا نقابي سيسلوهين نما للمشي تتوللميك حال زيتو بدالي كتاجي نعم زال الله تبارك وتعالى تزيك مبك تزي تاجي نتوشكور الله نازو توزيفيك نهتتاكي كجوة نتواجيو نتمنيم الله تبارك وتعالى سيما واما بنعمة ربك فحدث zi hadithia neema za Mola wako wewe hadithia misiba peke yake mimi na wewe twahadithia misiba peke yake ambayo kwamba wallahi layo kipimo ukilinganisha na wengine uko kwenye neema hauko kwenye msiba ukilinganisha na hali za wengine uko kwenye neema hauko kwenye msiba angalia ambia misiba yote haya asema dzalika fadlullahi aleina hii ni fadhla ya Allah yetu yeye Kwa sababu jambu lakum shirikisha na Allah, ndio upewa kuangamia, ndio upewa kunimwa, ndio upewa khasara, leo mimi na wei wa lillahi alhamdu. Totambuwa fadila ya tauhid. Tofaa turegeshe fadila kiasigani, turegeshe shukrani kiasigani kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ikiwa hatumuombi kiumbe, hatumusjudi kiumbe, hatutawakal kwa kiumbe, hatuombi mvuwa kwa kiumbe, hatuombi watoto kwa kiumbe, tu Allah tabaraka wa ta'ala pakiaki ni ni'ma kubo hini aseema walakina akseran nas lajkurun lakini wa inki katkawat vohom shukuru Allah tabarak wa ta'ala ni'ma hini kwa hini soora ma'ashara almu'minin yatufunza zanatu tanabahi shahiri jambu tukufu jambo zito ibadallah ina sabra mina zdaruriya ti fih hayati almu'min kuwa nasubra kuwa mvumilifu katika mitihani uljupewa ni katkamambo yaki darurah yaki lazima naoyahitajia muumini katika maisha yake tabia ya kuwa sabra ni jambo linalohitajia muumini katika maisha yake ni jambo la kidharura lazima kwa sababu lazima katika maisha utaonjwa hautaachwa وتعالى asema hatoacha watu wakidai kwa wao ni waumini bila ya kuwatahimini lazima watahimini na ikiwa mtatahiniwa basi mjue subira ni Funze kusubiri, tujilelee katika kuvumulia na kusubiri, kusubiri kuna kuwaje masha minimimu. Kusubiri ni kuzuilia moyo usiavdibike, na kuzuilia ulimi usitoe maneno mabaya na kejeli, na kulalamika, na kuzuilia mikono yako, usio ni mwenye kuitumia katika misiba ili kukata nguo au kujipija makofi ya uso, kudhihirisha hasira na hamaki kwenye ule missiba ule huko niko kusubiri maisha ya muujiza نبي الله <سؤال> يوسف عليه الصلاة والسلام allah yusuf alayhi salatu wassalam atufundisha atupatia funzo وتعالى ambaye kwamba ndani yake atueleze kiswa chake na kiswa cha baba yake an-nabii yaqub alayhi salatu wassalam vipo walivosubiri katika kando na daraja ya kusubiri bali amivuka mpaka kuonee kwa nyema na amivuka kwa injara ya kushukuru atahiniwa na msiba Allah tبارك وتعالى hata hayoni kamili kwa Allah mtubadali la kwa وسبب أولا مينجي أنبو يقام بأن نعميكا لنياكي وينجيها وكوكيوة ليوهي لموجل توحيد اسألوا أنفسكم نسأل الله أن يميتنا على التوحيد والسنة ليوهيني وكيف جوية توحيدنا أنت في نعمة وفي خير وفي جنات الخلد بإذن الله تبارك وتعالى فكريا ونقابل أنك فكني شرك نالله تبارك وتعالى إن أسمى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذه المفكرية وانقافي لأنك فكني شركيات هو لك وهيني نعمة الله تبارك وتعالى ويتنبو وهيني توحيد نوام تكسي عبادة نوام بكيشة يفكيهاك كن كيلان بلوك وان بني حقياك لأوكيش بإذن الله تبارك وتعالى وافكني حاليهيني أنت في خير وفي جنات مع النبيين وصدقين والشهداء والصالحين ترجو فوق هذا من نعمة وفضائل الدنيا Kuna je bila kamban zaid je avima. Ta tip, njidjam je Musiba Na nipenzi Sipenzi la kawaida Kwa sababu alijua hui ni nabi Ampenda penzi la mtoto Nakuwa ni mwanake atakekuwa nabi Nakuwa Allah atamuamrisha aje kumusidhia Nipenzi kubwa sana Mtoto wako wanapukuwa na kitu kipaji kidogo tu Cha kawaida cha kidunia Utajikuta kwenye muwe wako wewezi kukosa Kuliko wale wengine kwamba kwa kipaji kile hawana Je huyo miahidiwa watakuwa nabi ndio maana huzni ilimfikia nabii allah yaqub mpaka zika mpofusha akafika hali akakosa macho yake kwa huzni na kulia lakini angalia pamoja na yote hayo nabii allah yaqub atufundisha kwa kwa jumla ya yote lazima sabr ikue na wewe pamoja na Wala si kama tunafufanya sisi leo. Hatutoki kwenye milangu ya waja kuwa shida zetu. ni Allah tabaraka wa Siwaja Si sisi, tumikuwa tolalamikia waja na ratu Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi tufunza hili. Kuwa wakulalamikiwa na kushitakiwa ni Allah. Ambo mamboyotia kukunye mikonu yake. Zimamu biyadihi yako kwenye mkono wake hatamu za mambo yote laho al-amru wal-khalq umbaji na amri ni kwenye mkono wake wa huwa ladhi yujibu al-mutarra na ende shida na kumondolea mambo ni allah wa taala umekithilisha kulia na huzuni mpaka leo hii ni huzuni imefika kukupofusha na endapo utaendelea kwenye hali kama hii ni utaangamia utakufa na huzuni hizi Allah tبارك atuelezea alilifanya nabii Allah Yaqub asema watawalla anhum masikitiko skitika leo fanywa yusuf amemwacha akiwa mdogo miaka imepita hajui hali alio lakini pamoja yote haya Allah atuelezea asema wa biadta aina pakeme cho ya akakuwa chongo musiba wote huno aliyeye akimuelekea mla wake hamzungumzee mtu yote tujipime mimi na wewe katika msiba hili midogo tutakuaje aendelee allah tbaraka wa taala atuwezee atueleza ya nabiy allah ya aqub asema watutwake akwambiya qalu allah tafta tadhkuru yusuf hata yako na haraja umekuwa huachi wewe kumkumbuka na kumtaja أو تكون من الهالكين لو كيendelea kwenye hali hili utangamia utakufa roho yako qala inma ashu bathi wa huzni ila allah siwala lamikinyi ashu bathi wa huzni ila allah mimi nishtakia mazito yalionifika na huzuni yango kwa allah na allah نبي الله يعقوبة تفنزي لجانبه كو قد كحليين لكم وإلكي الله تبارك وتعالى وأعلم من الله ما لا تعلمون كشف ممين يجوى يلي يتوقع كو الله هم يجوي أكيا شرية إلي اندوتو عليون نبي الله يوصف Na bukumbeta uli yake daraja na tamfanya awe na nabii awe na nabii na wao watamsujudia azidi mapenzi yake kwa nani kwa Yusuf salam ya haya kusubiri haya Usikose matamanio na raja na kutarajia khali kwa Allah litakavokuwa msiba wako uwe mkubwa utakavokuwa lakini kwenye moyo lisiondoke jambo la وتعالى <سؤال> nakuwa Allah tبارك وتعالى ama karib atakondolea msiba ule na Allah atakubadilishia na atakunipa thawabu اذهبوا نندني فاتحسسوا من, من يوسف واخيه كم تفتنني يوسف زنگوكني من بطك اسكلزا خبري زاك مي يوسف واخيه ممتفني ولا تياسوا من روح الله ولا موسيكات تما من يا الله تبارك وتعالى نخيرك تكوك الله تبارك وتعالى إنه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون حكيك هكات تما يا الله اسبكو وقت مكفيل كيف يتقفك فيك مصيب وتقفك فيك؟ وموجنك السبيري وجوه ويبون واجبك وكتاك نكترجيه وترجيه خيرك والله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد فيا أيها المؤمنون إن مما ينبغي عليكم أن تتمسكوا به wa alla yaghiba ankum tarfatu ayn tahqiq at tawhid lillahi tbaraka wa taala fi anfusikum wa ad da'awatu ilayhi lighayrikum jambo bal kwamba mpasi kulisahau wala kuondoka kwenye vifua vyenu jambo bal kwamba mnapaswa mshikamane nalo sawa sawa kila sehemu na kila hali na kila wakati ni kuhakikisha jambo hili la allah yusuf alayhi salam atufundisha hili katika Kiswa kisasa chake ambacho kwamba allah tusimulia jumla mazito yote hali ya uzito kuingia kwenye hali ya uzito zaidi na kumalizikia kwenye hali ya uzito kuliko iliyotangulia akujela yuaonja adhabu zilizokojela jela sasa yeye moyo mtu asli jela mtu amewekwa ili kuadhibiwa Jawa azi bih na azaabu A tafauti tafauti Aba so kama Allah li muqadrija jela ile pamoja na yote hayo yote Hayakuwa ni hamu yake Hakuwa ni hamu yake Lakini hamu yake kubwa ilikuwa ni kulinganiya Kwa Allah tabaraka Wa ta'ala na Allah toeleza hili Kuwa Nabi Allah Yusuf Hakua cha fursa hata ndogo Walipumijia wale Watu wawili Waliyota pali kwenye jela Ndoto zao marofu zli kwenye konya hichi Nabi Allah Yusuf Kabla kuwa tafsirija ndoto zile كان ذا أشكوا فرصايله Awa anbiya, aki wa linganiya kunje tauhide. inni taraktu Milla kawmi la yu'minuna bi Allahi wohum bil ahirati, hum kafirun. Mimin miyacha, mille yawatu wa mbuku amba? Hawa muamini Allah, na wawana kufuru siku ya muishu. Walikwasi wa umini? Ahlu Misra. Awa linganiya, kukwanyin yahmu muamini Allah, tabaraka wa ta'ala. Ha muamini kukuna kufuliwa. Milla hizo, mimin miziyacha leuhini. Leum wa nihitajia. Kwa sababu mimi, na muamini Allah, tabaraka wa ta'ala nasiku ya mu ambo hili awambia endelea Allah tabarak wa taala tumilia sema wattabautu yusuf endelea kwambia awambia wattabautu millata abaai ibrahiima wa ishaaq wa yaa'qub nimifuatani milla ya wazazi wangu hawa na nabi ma kana lana anushrika billahi min shay ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا أشكرون نهيوني فضل يا الله جويتو نجوية واتك ومتملزة متومة ووالنجنية كنجة جمبهيلي لكن ويني كتك واتك, واتك واتك واشكرو نها ويني كياميني هايو يا صاحبي السجن هم بأيني مرفكي زانه تليفungوا كموجة جيلا أرباب متفرقون خير أم الله الوحيد القهار Hivi miungu wengi wa kuwabudiwa wengi Wasi uweza kutoshaleza mmoja Mpaka muhitajie wengi Nibora au huyu mmoja muweza wakila kitu Mwenye kushinda na kugilibi kila kitu Taip Aka indelija kuwa lingania Nabi Allah Yusuf Kunjihizi ayat Al-Mubarakat Mbazokomba naniyake lingania tawihid Ambazunazuma li zikia Asema Muisho aya muisho ma ta'buduna Min dunihi illa asma An Antum wa abaokum ma anzala Allahu biha min sultan Mnohi abudni ni majina tuhaena chochotu wala allah ajatarimsha dalili yoyote ya kudhibitisha hayo na uwezo wa hayo mlo yaabudu alafu anamwambia nabii allah yusuf alayhi salam inal hukmu illa lillah hukumu yote ya allah amara alla taabudu illa iyyah amiamrisham musimu abudu ni musimu abudu si kwa yeye acheni kuabudu hawa wengine thalika ad-dinul qayyim hiyo ndio dini iliyosimama wima sawa sawa walakinna akthara an-nas la ya'lamun lakini wengi katika watu hawajui akachukua fursa hii ni kulingania hivi tunavutakaniwa tuwe uzito utakao kufika lazima daa ila tauhidusiache tulingania kwenye tauhid bali maashara muumini utakapo kufika na uzito usiache kuwa wewe ni sisi tukuoona wewe ni katika watu wa kufanya ihsan kwa sababu walimuona katika mazungumzo yake maisha yake anavuishi ni mtu wa kufanya mema maashara wa muuminiin hizi baadhi hidayat hizi sura ni baadtu ya ungufu lioko kwenye huyu sura allati man katika uharakatu lakini haya na mingine ambayo kwamba hatukuyataja atakayoshikamana nayo sawa kwa kisa cha Yusuf au وتعالى wala sikusoma visa vama nabii kwa mtindo wa kupumbazana peke yake abadan ni ibra ni mazingati yote Allah miyataja hapa wa bi قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وظى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإخسانك, وإخسانك. اللهم ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجنابه اللهم إنا نعذ بك ونشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلم وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم